صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك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 نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فلا يغ فل يبتّكوا آذان الأعناق ولا أمرنهم فلا خلق الله ومن يتخيّد الشيطان ولي